شعرت فاطمة قبل عشر سنوات بآلام شديدة أصبح تنام كثيراً ولا تستطيع العمل ذهبت فاطمة إلى الطبيبة التي فحصتها وقالت لها أنت مريضة بالسكري اتبع الحمية ومارس الرياضة وفي هذه الورقة أنواع الطعام والشراب التي يتناولها مريض السكري والأنواع التي لا يتناولها كانت هذه المقابلة قبل عشر سنوات لم تذهب بعدها فاطمة إلى الطبيبة ثانية فهي بخير وصحة جيدة ولا تشعر بآلام السكري لأنها منذ عشر سنوات تتبع الحمية وتمارس الرياضة كل يوم